خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير نحن اليوم مع هذا المؤمن القوي هو قوي في إيمانه قوي في علمه قوي في شجاعته وهو أيضا قوي في بدنه لا يشكو من ضعف فيه ولا من هزال يهتم بجسده بجسد ويهتم برياضته يهتم تماما ببدنه لأجل أن ينفع الإسلام به كيف كان النبي فلوات ربي وسلامه عليه مهتما بالرياضة بل كان يدعو لأصحابه كما دعا لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن يثبت على الخيل بعدما كان تزل يزل جسده من عليه فدعا عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة قد برزوا في أنواع من الرياضة منهم من برز في الرمي حتى قال عليه الصلاة والسلام لسعد نبي وقاص في معركة أحد ارمي في ذاك أبي وأمي لما رى جودة رميه كذلك ما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه كان عداء فكان لا يكاد أن يسبقه أحد نبينا عليه الصلاة والسلام مارس أنواع من الرياضة سابق عائشة صارع ركانه كان عليه الصلاة والسلام يركب على الخيل وتجري به وكان عليه الصلاة والسلام ربما أيضا ركب على الإبل وجرت به فكان صلوات ربي وسلامه عليه مهتما بها مقويا لدسده تكلمنا عن ذلك كله في حلقة ماضية تعالوا اليوم ندخل في أنواع من الرياضة موجودة اليوم في عصرنا تعالوا اليوم نتكلم عن كرة القدم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بها نتكلم اليوم عن أحكام فقهية في عدد من الرياضات سباق السيارات الرالي ما حكمه الشرعي التسلج على الجليد ما حكمه الشرعي رياضة السيران ومصارعة السيران ما حكمها الشرعي؟ رياضة المصارعات الديكة أو مصارعات الكلاب والتهييج ما بين البهائم ما حكمها الشرعي؟ المسابقات متى يجوز أخذ العوض عليها؟ ومتى لا يجوز ذلك أيضا؟ ما هي الأحكام المترتبة على انتقال اللاعب؟ لن أقول بيع اللاعب إنما انتقال اللاعب من طريق إلى آخر والملايين التي تصرف في ذلك ما الحكم المترتبة على هذا؟ كل هذا اي ولحبه واكثر اليوم باذن الله تعالى في حلقتنا سوف نعرضه سيسعدني والله أن تبقوا معنا تحديث مكانك يا اخي الجميع مسافرون, الجميع مسافرون الجميع كان الشعبي رحمه الله تعالى مؤدبا لابناء الخليفه عبد الملك ابن مروان فقال له الخليفة ماذا تعلمهم بماذا ابتداس قال أعلمهم الكتابة فقال له الخليفة يا شعبي ابدأ تعلم أولادي السباحة فإنهم يجدون من يكتب لهم ولا يجدون من يسبحوا عنهم <تصفيق> هذا واضح يقول لو, لو ركبوا في سفينة واحتاج إلى واحد يكتب له بالعجرة وجد واحد <تصفيق> يعطي عشر درهم يكتب له لكن لو, لو انكسرت بهم السفينة ووقعوا في الماء ما في واحد يعطي عشر درهم يقول اسبح بدالي ويقول علمهم رياضة السفاحة فإنهم لا يجدون من يسبحوا عنه الإسلام جاء بكل ما فيه نفع للناس لذلك حتى فيما يتعلق فيما أباح الله تعالى شربه أباح ما ينفع الناس وحرم ما يضرهم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه كلوا من طيبات ما كسبتم كلوا من طيبات ما رزقناكم ما حرم الله تعالى العباد شيئا إلا وفيه مضرة عليهم ولا أباح لهم شيئا إلا وفيه منفعة لهم جاء الإسلام بالرياضة لأسباب من ضمنها مثلا الصحة وقوة الجسم من ضمنها الحفاظ أصلا على اللياقة عموما صح. الإنسان قد يحتاج إلى أن يجاهد في سبيل الله يحتاج أن يدافع عن أهله أن يدافع عن عرضه إذا غير ذلك يحاضر على لياقته منها كذلك أن يكون عند الإنسان خشونة وقوة تحمل ترى يا جماعة الذي يلعب رياضه ويقوي جسمه يلعب مثلا كرة أو طائرة أو يلعب غيرها من الرياضات يكون عنده نوع من الخشونة أما الإنسان الذي تجده دائما يعني ربما يركن إلى الراحة والدعاء والسكون وتجد أنه معتني بشعره وكريمات ولبسه ودهونات ومراهم ومدري إيش هذا ما تجد أحيانا أنه عنده نوع من الشتونة النبي عليه الصلاة والسلام ما رسى نوع من الرياضة مثل ما ذكرنا صارع ركانة سابق عائشة كان عليه الصلاة والسلام يركب على الخيل يجري بها كان يشجع الصحابة الذين عندهم نوع من الرياضات بل كان يحذر من تعلم الرمية ثم تركه يحذر عليه الصلاة والسلام ويتوعده يعني بالإثم وأنه يعني غير مأجور على هذا بل ان جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان مع جابر بن عبد الله يتراميان فأحدهما تعب وترك استهام وقال له الآخر تميعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل نعب الرجل له إلا ثلاث وذكر منها قال والسعي بين الغربين يعني تعلمه للرمي والرمي بالسهام حتى يكون يعني متجربا على ذلك الرياضة انواع كما تعلموا منها الرياضة البدنية مه. مثل مثلاً ما يتعلق بالسباحة العدو الكرة الجنباز التزحلق على الجليد ونحوه بعضها بعض الرياضات هي في الحقيقة اقرب الى الفنون العسكرية مثل ايش الكرتين الكرتين مثل ركوب الخيل مثل الرماية ونحوه هذه اقرب ما تكون فنون عسكرية منها ان تكون رياضات لكن ايضا ثم رياضات منها ايضا رياضات لا تقول هي رياضات تقوية جسم ولا فنون عذكرية هي رياضات مجرد تسلية صح. مثل بلياردو <تصفيق> <بس هاي> <تصفيق> يعني ما فيها تلك التقوية في الذهن يعني واحد ما عصى يضرب لك كرة في ايش الجهن يعني الى حد ما لعبة الطاولة هذه ايضا رياضة لكن ما نقول الله يتقوي الجسم ربما ايضا انها تثقل الجسم يبدا يشرب منها الشاي ولا من الحلويات يلعب بالطاوله صح صح ما فيها تلك سنة. يعني كذا لا السنس ربما فيها حركة يعني الشطرنج ايضا طبعا الشطرنج بصرف النظر عن حلها او فرمتها ايضا ربما انها تعين على التفكير يعني لكن بعض هالالعالميه نعم منها بناء على على اسباب اخرى لا اريد ان اذكرها الان منها الالعاب البهلوانيه من الالعاب مثل السير <ترك> وغيرها منها ما يكون فيه نوع من يعني الحرج الشرعي عند فعله ومنها ما هو مباح مثل مثلا الان الرالي ما هو الرالي هو شباق السيارات, السيارات اللي في البر او غيره واللي يضغط على البنزين باقصى سرعة وربما يمشي في البر مع وجود الحجارة والحشائش والمعاطفات يمشي بسرعة كم ممكن يعني احنا 120 ميون او اكثر من ذلك ويعرض نفسه للخطر اعطني يا جماعه فائده واحدة من هذه الرياضه تفضل هل هي تقوي الجسد تقوي العقل تقوي الدين تزيد الإيمان تقوي الامه لا, لا. ما في ولا فائده منها لذلك كثير من اهل العلم يقول ان قول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وان قول الله جل و... قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ضرار وكذلك يعني ان الانسان لا يجوز ان يعرض نفسه للموت وكذلك أنه يكون قدوة لمجموعات من الشباب الذين لا يفقنون ذلك ربما فعلوا كما يفعله يعني الآن لما يرونه مثلا قد بجل وأعطي من الجوائز وسبق غيره لأن مثلا يعني مشى على مسافة معينة بسرعة قوية ياتي بعض أبنائنا ربما من المراهلين يبدأ الواحد منهم يثير مثل سرعته لذلك منع منها عدد من أهل العنف كذلك بعض الرياضات الأخرى مثل مثلا أتزلت على الجليل كانت يا فائدة للإنسان دون أن يكون منها مضرة مترتبة عليه فلا بأس في ذلك أما إن كان هناك مضرة مترتبة على الإنسان فالله تعالى يقول ولا تلقوا إلى والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ها يا عحمة دائما المقياك في أي رياضة أو في أي لعبة الضرأ المنفع والضرأ يعني أحيانا بعضهم يسأل أسئلة ما أدري يعني وش يرجي منها تلاقيه يستفت كثير عنها ويسأل هو الظهر المرجع لها إذا كانت تضر يعني ابد عنها وإن فيها نفع وخير ما عندك مشكلة فيها نوجد ضوابط شرعية طبعا أحسنت وشوف القاعدة الشرعية في هذا أن الله تعالى ما حرم على الإنسان شيئا فيه من فعله ولا أباح له شيئا فيه من عليه حتى في كل شيء حتى أن جئت لماذا الله تعالى حرم الربا؟ لأن فيه مضرع الإنسان لماذا أحلى الله تعالى البيع لأن فيه مضرع <تصفيق> لماذا حرم الله تعالى بعض أنواع البيع لأن فيها مضرع لماذا أباح هذا لأن في مضرع <تصفيق> لماذا حرم الله تعالى آكل لحم الخنزير بينما أباح غيره لأن فيه مضرع <تصفيق> <تصفيق> لماذا الله تعالى قال الشات إذا ماتت موت لا يجد أكلها إذا ذو بحد ذبحا جاز أكلها لأن هذا مضر وفيه هذا منفع كذلك ما يتعلق بالرياضات العلماء قديما تكلموا عن الرياضات تكلموا مثلا عن س وقالوا ان سباق الخيل له شروط من ضمنها تعيين الفرسين ما يجوز يقول والله أنا سابق سابقك يلا جيب أي فرس وأنا أي فرس لا لا بد أن يعين الفرسين ولا بد أن يعين المسافة التي يقطعونها ولا بد أن يكون أيضا على علم بوقت السبار هذا ذكره الفقه وصار في كلام الإمام أحمد والشافح ومالك أبي حنيفة كل هذا تكلموا عن لأن العلماء تموا بالرياضة أساسا وتكلموا عنها في كتبهم تعالي الى الكلام اليوم عن بعض الامخالفات الشرعية الموجودة في الرياضات مثلا رياضة المصارعة في السيران ذكرنا في الحلقة الماضية انها لا تجوز بسبب ان فيها اذى لهذا الحيوان وفيها تعريض للشخص للمضرة بسبب ذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهاء ماذا يعني بالتحريش تهيج البهيمة الاخرى من الطقات الانية يعني مثلا يأتي بالديكة ويجعلها تتقاتل وتتضارب والذي يغلب منها هو الذي يأخذ الجائزة صح. أو مثلا ربما أتى بالعجول وجعلها تتناطح أو أتى بالخرفان وجعلها تتناطح هذا كله لا يجوز وهذا التهيج أو الكلاب صح. ويجعلها تتناطح مع بق... مع بعضها ويعض بعضها بعضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين البهائم ولا يجوز الإنسان أن يستمتع بالآن على تعذيب غيره يعني الان تتعذبه وتسيل دماؤه وتموت بين يديك وانت تستمتع وتصفق وتصرف الجوائز وتقيم المسابقات وتجمع الناس المهرجانات كلها على دماء تسيل تبقى هذه لها حق في انها لا تعذب كرة القدم ما هو تاريخها وما هو قصتها اصلا وما هي الضوابط الشرعية للعب فيها سنتشهر لكم ذلك ولكم ايضا ايوالا حبه بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا ستحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون من الجميع مسافرون من الجميع مسافرون ستحجز قبل ان انتقل للكلام على كرة القدم دعني انتهي من ما قبلها الملاكمة أيضا فيها من المضرة المترتبة عليها أكثر من المفعة حقيقة ويمكن الإنسان يدات عن نفسه من غير أن يستعمل مثل هذا الأسلو من عام 1945 إلى عام 1983 توفي أثناء الملاكمة 350 شخص يمارسون هذه يعني أثناء الملاكمة في أقل من 40 سنة سوفيه 350 شخصا يعني يعني انظر الى يعني الضرر الذي الذي يصيب الناس من من جراء ذلك فيها مخاطر طبعا كثيرة في العاب اخرى ايضا فيها حرج مثل مثلا السباحه النسائية إذا كانت المراه تروح للجيمباز ايضا نسائي وعدد من الرجال ياتي ويحضر الجيمباز والله لا رغبه في الحركات انما ينظر فقط لهذه الاجساد التي تتراكب امامه فعلا وكذلك ما يجري من يعني كشف العورات الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشيطان قال الله جل وعلا يا بني آدم لا يستننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ماذا فعل بهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثوآتهما إنه يراكم هو وقبيلهم الحيث لا ترونهم لاحظ يعني الله تعالى يؤكد يقول من أهم ما يهتم به الشيطان دائما هو نزع العوار لذلك أول شيء فعله إبريس بآدم وحواء ما هو نزع العورة نزع لاحظ يعني الله تعالى قال يا آدم كل من كل ما في الجنة كله. إلا هالشجرة لا تأكل لأن اللي في الجنة كله ما يحتاج تتغوط بعده إلا هالشجرة توفة تحتاج أنك تتغوط فتكشف عورتك جاء قال له كل من هالشجرة ينزع عنهما لباسهما لذلك مشاهدة بريات النساء بالنسبة إلى الرجال او الأسباحة النسائية وما يقع فيها من كشف عورات او أيضا الرجال الذين يكشفون العورات م. ولا يسروا الى العورة المغلضة كل هذا في حارة هاي انا سؤالي في الرسيل مظلاء اللي هو اسمنا الرقص مرحبنا الجنباز في مثال الرقص اللي يقولوني يذر لهم انها يقوّل الجسد يعطي محارات في المرونة اللي هو الرقصات الهب هوب الرقصات ايه الرقصات الغربية اللي سمنا الهب هوب ما عرفه والله لكن ان كانت هي رياضات تعمل كيف هي يعني هي ألم... حركات مهلوانية من أم أكثر ما تستخدمه تستخدمه في السواعد, السواعد ليدور على الأرض يعني هذه ما حرج إذا سلمت من, من وجود المعازف يعني على يعني لو استعملوا مثلا الدف أقل حرجا لكن أنه يبدأ يستعمل فيها المعازف يعني يبقى من المعازف لا يجوز اتماعها لكن كونه يعمل حركات بهلوانية وغيرها ما في بأس لكن لا تأتني رقاصة وقول الله انا ارقص في في كاباريه وفي مركز وقدام رجال وتقول والله انا قاعده اعمل رياضه هذا لا يقبل منه هذا, فيك. هذا مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام على الخمر قال يا قومي اصبون الخمر يسمونها بغير اسمها صحيح. فهذه الان يعني اصبحت تفعل مثل ذلك وتسميه بغير اسمه يبقى يبقى ان فضول ما صارت راقصه والله يا اخي المساله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كلها الكلام على النتائج والحقائق من الحرج اللي موجود اليوم ايضا في بعض انواع الرياضه ها. الآن فيه اختلاف في كشف عوره الرجل في كره القدم مم. يعني هم اداني يلعبون شورتات فوق الركبه ففيه اختلاف دائم والله الاصل يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام عوره الرجل ما بين السروس الى الركبه وانا رايت عدد من اللاعبين من الحريصين يضع قطعه سوداء يستر بها وكذلك يمكن أن تكون قطعه يعني شفافه ليس لايش هو لما تكون سوداء ستستر بل إنها أحيانا ربما تكون مثل الشاش الذي يلف به أحيانا الجروح يكون شيء أسود ويضعه هنا وهنا يستر به عورته ضاعة الله تعالى وتعظيما من الأشياء التي بدأت يعني تظهر مع الأسف في بعض الرياضات استعمال المنشطات لماذا شباب فيها حرج بيّنوا لها هنا في لها مضر في جسم الإنسان في الناس قد فيها إلى الإدماء وأيضا فيها غش أيضا يعني فيها الآن يأتون ويركضون يرون من الأسرع من الأقدر على استحمل من اللي عنده قدرة على أنه يصل في وقت أقل من الآخر من غير أن يتعب فلما يأتي هذا ويأخذ من الشيطات ياخذ إبر ولا يأخذ سوائر ربما يشربها أو حبوب معين أو نحوه هو الآن يتشبع بما لي من يعطى يتشبع بما ليس فيه يدعي أنني أقوى منكم وأني أسرع منكم وفي الحقيقة ليس كذلك هذا أيضا من المحرمات لذلك يشددون عليها ويضحقون لاعبين عاديا ناصر في الرياضة كمان الأجسام عادة في البطولات حقتهم فتلقى الرجل يكشف العورته ويستارض جسمه كاملا يعني مم مم تنسحت السرة هو يكون من تاتل السرة من اللباس إلى ما يصر للعورة المغلبة ما يصر هذا ايضا يا أخي وترى هذه الأمور كلها بدأت تؤدي الآن إلى أنواع من الفتن وأنواع من العشق ويعني بل أنا أتعجب يا أخي حتى الآن الرجال الذي يجلس بجانب امرأته وينظرون إلى مباراة إلى مصارعة حرة أو إلى مثلا كمال الأجسام والمرأة تنظر إلى زوجها فإذا هو جسمه ليس رياضي ولا قليل من الرياضة طيب وهذا قليل من الناس من جسمه رياضي وقوي وتنظر إلى هذا الملاكم أو إلى هذا المصارع وإذا هو لم يستر إلا عورتها المغلطة وربما كان أيضا شكله حسنا وشعره ووجهه حسنا ويبدأ يستعرض ويضرب والمرأة تنظر إلى هذه العضرات يا أخي الرجل كما أن عينه تشتهي كذلك مرة عينها تشتهي عبدالله بن مسعود لما رجع مع بعض أصحابه إلى بيته يقولون فلما اقترب من البيت مال إلى ماء عنده وأخذ منه ماء وغسل وجهه ولحيته وعدل شعره عمامته فقال له بعض من عنده قالوا يا ابن مسعود يعني أنت زين لمن؟ قال أتزين لامرأتي هي تريد مني كما أريد منها حاجة. زي ما أنا حريصة أشوفها بصورة حسنة هي لازم أشوفها بصورة حسنة. من الحرج الموجود أنه لا يجوز أن يكون هناك رهان ولا قمر وفي سواء لعب كرة القدم ولا غيره كذلك أن يحفظ اللسان من السب والشتم واللعب وأن يتخلق بالأخلاق الشرعية الإسلامية كذلك البعد عن الفتن يعني واحد لاعب كرة ستكثر حوله الفتن من النساء والتصالات البنات وغيره ينبغي له ان يحرص على ان يحفظ نفسه من ذلك غاية الحطب كذلك يعني ان لا يحصل مبالغة باسعار اللاعبين بعض الرجال الاعمال سأتريه وتقول له نريدك تدعم هذا المسجد يا خليل ان المسجد تعطل نريد منك خمسين الف بالكاد يطلع لك خمسة تقول له سنضعك عضو شرف في هذا النادي ودفع مليون ريال ربما دفع مليون ريال سأصبح الانفاق مع الاسف مثل هذه الامور ا حقيقة بقي معي كلام كثير لكن وقتنا ضعق عن ذلك وأيضا الشباب جاهزين مقطع سلام الله خير أيها الأحبة هذا جرس عادتنا نحن في آخر كل حلقة أن نعرض لكم مقطعا للمقاطع المتشرة في الانترنت التي تناقلها الشباب والفتيات ثم نعلق عليه تعالوا إلى هذا المقطع نخلقه حلقتنا ثم نعود إليكم بإذن الله تحدي مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع العب المضطره فيها قطوره كده على طول محمد فوزي ولا تلاقوه تسلل في تسلل في اخر لحظه محمد عبد المنصفي محمد عبد المنصفي واعتقد انه هينطرد هينطرد شكله كده احمد عبد الحجم وينظر لعبد المنصفي ينظر لعبد المنصفي رحلة والكل فيها عابرون تحجذ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون أيها الأحبة نحن نبهنا على أنه يعني الأخلاق الشرعية ينبغي تكون متلازمة مع الإنسان دائما سواء كان في الملعب في السوق في المستشفى في المسجد في أي مكان أيضا ضبط الإنسان لأعصابه هو امر واجب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابي يا رسول الله اوصني اوصني ايش, إيش قال لا تغضب لا تغضب. لا تغضب لا تغضب فكان يؤكد عليه الصلاة والسلام وايضا الانسان مأزور اذا امسك غضبه وهو قادر على ان ينفده فما بالك اذا كان غير قادر لكن دفعه الغضب الى ضرب انسان الملعب امام الناس هذا بلا شكل امر غير مقبول هاي انا بتكلم هو ست... تكلمنا عنها اللي سجود في الملعب عاد ثم ما يكون ماستيج غير صالحه او لايكه وغير ان هذه كوفيه سماد على راس الحيوان احسن فما حكم طيب انت اسئل نفسك الى بالنسبة الاول بالنسبه للسجود سجود. في الملعب سواء كان سجود شكر او كان سجود يعني اخر السجود مثلا صلاة فرض أن عليهم الصلاة وأرادوا يصلوا في الملعب لا بأس في ذلك بإذن الله تعالى السجود الشكر خاصة إذا رأيت أن غير المسلمين عندهم شعارات أيضا دينية يقالونها شكرا, ل... شكرا لربهم الذي يعتقدون أنه إلههم المسألة الثانية السجود على طبعا السماد الذي يضعونه في الغالب في الملاعب هو سماد صناعي ليس طبيعيا في الغالب و... أيضا وإذا كان روتا ففي الغالب أيضا أنه يكون روس لحيوانات مأكلة اللحم من إبل وغنم وبقر وهذه روسها طاهر يعني كل مأكل لحم الأرانب الطيور كل مأكل لحم بوله وغائته وطاهر يعني لا حرج أن يسجد عليه تبقى المياه التي سقية بها هذا الملعب إذا كانت المياه سقيت بالملعب سقية بمياه فلما سجدت شممت فعلا رائحة عفونة عفونة النجاسة هذا يعتبر ماء نجس لا يدوز أن يسجد عليه أما إذا كان الماء فقط قيل لك هذا غير صالح للشرب قلت لماذا؟ قال لأنها هي أصلا مياه مجاري مكررة ومعدلة مه. كيميائيا و... لأجل أن نسقي بها هذا المجال فيها كبريت أو... أو فيها كبريت زايد أو غيره لكن طعمها ولونها ورائحتها ليس فيها نجاة ففي هذا الحال لا بأس عليه أن, أن يسجد عليها أيضا ما في بأس يا خلال الله دخل ملعبه رفع يديه ودع الله تعالى ايش الحرج يا اخي يعني انا اريد ان يرسل الى كل العالم يا اخي الان اللعيبة الله خير مجموعات من اللعيبة اللي كان كاتب لا تنسى وغزة واللي كاتب لا اله الا الله واحد من اللعيبة هل تصدد كان يقول كان اذا جاب القول يرفع الفنيلة الاولى واذا مكتوب على الفنيلة اللي تحتها انا اؤمن بالمسيح ولا حد تتكلم عنه لعب برازيلي فانا اعني نسيت اسمه الان لكن انا اعني انه اللعيب يستطيعون أن يرسلوا رسائل مؤثرة شكرا. إلى الناس إلى شبابنا بإذن الله إذا اتبعوهم الناس على الخير هم مؤثورين على هذا آمين. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه ونفقنا وإياكم أنتم أيضا أيها لحب الكرام أسأل الله أن يجعلنا جميع الرياضيين يجعل أجسامنا رياضية ويبعد يعني السمن الذي يكثر في آخر الزمان وهم علامات الساعة إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى ناسافرون